بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر لا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون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 كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَنَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُوكٌ وَلا قَدِج عَن في السَّمائبوجَ وَزَ النَّه منِ النَّظِرم وَحَافقناهاَا مِن كلّ شَيطَانِ الوجم إِلَّا مَن طََقَ السَّمع فَأكْضَ شِهَا مُبم والْأَرْربَ مَدَدنهاَا وَأَلقَنَ فِيه رواس وَأَبَتْن فيِيه مِن كلُِّ شَيم بَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء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 السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن مِنَ القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فَمَا خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوْطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أنبارا نذا برهاب لا مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها اولى ضيف فلا تفضحهم واتقوا الله ولا تخذن قالوا اولم ننهك عن العالم سَكَرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَفِي سَبِيلٍ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 عما كانوا يعملون فاصدع بِمَا تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المشتهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يكون